أما بعد فيا عباد الله لا زال حديثنا عن بعض المعاني المتعلقة بحلول البركة من الله عز وجل على العباد وقد مر معنا من الحديث عن البركة ما يتعلق بالتوحيد والتبرك وكذلك أيضاً صار الحديث عن البركة اسباب وجود البركه وكان الحديث عن الاعمال الصالحه وكيف ان الانسان اذا عمر حياته بالطاعات نزلت وتوالت عليه من السماء البركات وهذا فضل الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يبارك الله في الاعمار وفي الاولاد وفي الاعمال هذا سر لا يفقهه كثير من الناس الذين اشغلتهم شهواتهم عن الهدف الذي من اجله خلقهم الله تبارك وتعالى وتحدثنا ايها الاخوه الكرام عن الاماكن التي جاءت النصوص بانها اماكن مباركه ومن ذلك المساجد فهي بيوت الله في الارض ومن ذلك الحرم المكي والحرم النبوي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى مسجد قباء وغيرها من الأشياء التي جاءت النصوص بأنها مباركة ومن ذلك يا عباد الله أن البركة تكون في أزمنة معينة وماذا يستفيد العبد من هذا يستفيد العبد أن يستثمر مباركة اكثر واكثر في الازمنه المباركه فمن ذلك على سبيل المثال شهر رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك ولا يخفى على احد فضائل رمضان عشر ذي الحجه كانت قد مضت منذ ايام ايضا هي ايام مباركه يوم الجمعه الذي يتكرر كل اسبوع يوما مبارك وكذلك أيضًا ما ورد في ليلة القدر خاصة كقوله تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٌ والبركة أيها الإخوة تكون أيضًا في أجزاء من الوقت كأول النهار فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لأمتي في بكورها فالإنسان أيها الإخوة إذا تبت قضى أعماله وسعى في الأرض في أول النهار فإنه قد سلك الطريق الذي يجلب البركة بإذن الله عز وجل بخلاف الذين يفوتون على أنفسهم مصالح عظيمة حين يتركون السعي في أول النهار ومما يطلب أيها الإخوة بسببه البركة بعض الأطعمة وهذا أمر جيد لا يثبت الا بالدليل فالبركه ايها الاخوه تختلف عن الادويه الدواء يجربه الانسان من هذه الادويه المعاصره واكثرها مركبات كيميائيه تجرب وتنفع باذن الله عز وجل لكن هناك اطعمه دلت النصوص دل القران والسنه على انها اطعمه مباركه يعني لو اجتمع الناس كلهم وقالوا من الاطباء وقالوا لم يثبت عندنا شيء كلامهم لا قيمه له لان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام من سواهما فمن ذلك ايها الاخوه الزيتون الزيتون الله تبارك وتعالى قال والتين والزيتون فاقسم به وليس هذا كافيا في اثبات البركه بل قال الله تعالى يقدم من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فانه من شجره مباركه فزيت الزيتون ايها الاخوه زيت مبارك يستشفى به وكذلك الزيتون ايضا يستشفى به ومن ذلك ايها الاخوه اللبن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي باللبن قال كم في البيت بركة أو بركتين اللبن مبارك غذاء مبارك وهناك نصوص أخرى قد وردت في اللبن ومن ذلك أيها الإخوة الحبة السوداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء من كل داء يقولون بعض الامراض مستعصيه مستعصيه في عقول البشر عند الله لا يوجد شيء ليس له شفاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من داء الا وله شفاء علمه من علمه وجهله من جهله او كما قال عليها الصلاه والسلام ما انزل الله من داء الا وانزل له شفاء سبحانه وتعالى لكن عقول الناس قاصره الا ترون ايها الاخوه ان الناس في كل العالم في كل سنه بل في كل شهر يكتشفون اشياء ما كانوا يعرفونها وقديما قيل كم ترك الاول للاخر فهناك اشياء كثيره لا يعرفها الناس علم الناس علم البشر علم المخلوقات ماذا يشكل في علم الله سبحانه وتعالى لا شيء لا شيء الله سبحانه وتعالى هو العلام علام الغيوب سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم ومن ذلك ايها الاخوه العجوه العجوه نوع من التمر اشتهرت به مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام من تصبح بسبع تمرات عجوه لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر الحديث في البخاري وهناك روايات كثيره وردت في هذا الحديث ان يكون التمر من بين لا بتي المدينه المقصود ايها الاخوه ان هذه المساله مما حصل فيه خلاف بعض العلماء يرون ان هذا الحديث خاص بالعجوه ولذلك سعر العجوه اليوم يصل الى ربما 200 ريال للكيلو السبب هو ان الانتاج قليل بالنسبه لرغبه الناس في تطبيق مثل هذا الحديث ذهب جماعه من اهل العلم وهو قول ارتضاه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وهو ان هذا الحديث ليس المقصود به تخصيص العجوه بل ان كل التمر بجميع انواعه اذا تصبح العبد بسبع تمرات فانه باذن الله عز وجل يحصل له هذا النفع لا يضره سم ولا سحر ذلك اليوم فقليل من الناس من يحافظ على مثل هذه الامور التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاطعمه التي ايضا ثبت في الادله انها نافعه الكمه الفقع كما يطلق عليه هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكمه من المن ومائها شفاء للعين والحديث في الصحيحين ولسنا بصدد ايها الاخوه الحديث عن طرق العلاج وعن كيفيه الاستفاده انما حديثنا عن وجود البركه في بعض الاطعمه ومن اشهرها ايها الاخوه العسل العسل قال الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ايها الاخوه من يقرا هذه الايه ويعتقد ان الله جل جلاله الذي استوى على عرشه الذي انزل هذا القران بيانا للناس وحجه عليهم يقول سبحانه وتعالى ان العسل فيه شفاء للناس من منا ايها الاخوه يستشفي بالعسل قليل من الناس من يستشفي بالعسل ولا يفكر حتى بعض الناس ان يستشفي بالعسل ان يستشفى بالعسل وهذا خطا هذا امر مذكور في القران وبعض المعاصرين عقدوا القضيه لا بد العسل ان يكون كذا ولا بد ان يكون كذا ولا بد وتفاصيل وبعض الناس ما يعرفون العسل الذي ينفع من الذي لا ينفع احرص ان تشتري عسلا من ثقات من جهات موثوقه شركات موثوقه وكل والحمد لله هذا سبب بعض الناس يقول لا تاكل العسل حتى تذهب به الى المختبر المختبرات مثل البقالات انا اذهب بها اذهب بالعسل بريال او بريالين مختبرات بعيده عن الناس ومن يستطيع الوصول اليها ومن يستطيع ان يحلل العسل العسل ايها الاخوه اذا كان الانسان قد اشتراه من مكان معروف فانه على نيته ان شاء الله فان الله سبحانه وتعالى قال ان هذا العسل فيه شفاء الحمد لله فيه شفاء للناس فلماذا نجعل هذه العقبات نعم هناك اعسال مغشوشه وهناك ما يخلط الى اخره لكن لا ينبغي ايضا ان نجعل من هذه الاشياء حاجزا دون حصولنا على النفع الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم ماء زمزم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم انها مباركه انها طعام طعم وفي روايه شفاء سقم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له يعني الانسان اذا شربه بنيه معينه فان الله عز وجل يجعل هذه الشربه سببا في حصول المقصود مثلا انسان عنده معصيه على سبيل المثال التدخين التدخين بلا وكثير من اخواننا المدخنين فيهم من الخير والاخلاق الطيبه والاعمال الصالحه شيء كثير ابتلوا بالتدخين وحاولوا التخلص منه وربما يرجعون اليه فلو ذهب الانسان وشرب من زمزم وسال الله عز وجل ان يخلصه من هذه المعصيه قد تكون سببا مثل هذه الاشياء الانسان يتخلص من معصيه يرجو حصول شيء بعض الناس قد تضيق عليها الامور الدنيويه ولا يفكر الا في الشكوى للناس ولا يفكر ان يشتكي الى الله سبحانه وتعالى ومن ذلك الاخذ بهذه الاسباب الشرعيه يشرب من ماء زمزم وهو ماء مبارك ويدعو الله عز وجل فلعل الله سبحانه وتعالى ان يستجيب دعائه الخيل ايضا من الدواب المباركه يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم والحديث في البخاري الغنم ايها الاخوه مباركه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فانها بركه والحديث عند ابي داوود هو حديث صحيح الغنم ايها الاخوه اذا اردتم ان تنظروا في بركتها فانظروا الى الماعز والضان بنوعيه الغنم بنوعيه الماعز والضان في السنه الواحده الانتاج واحد النعجه تنتج مولودا واحدا في السنه انظروا الى ما ياكل الناس ياكلون بالالاف بمئات الالاف بل بالملايين في العالم وعددها ما شاء الله السبب البركة الأرانب كم تلد من مرة في السنة وإذا ولدت كم مرة تلد أعداد هائلة أين الأرانب مع أن الناس لا يأكلون الأرانب إلا نادرا السبب أيها الإخوة والبركة هذه أمور لا يدركها كثير من الناس البركة أيها الإخوة قضية معنوية تسبب زياده الخير ونمائه وكثيرا من الناس لا يدركوا هذا النخله ايها الاخوه من اعظم الاشجار المباركه وهذا الموضوع يحتاج الى خطبه كامله النخل ايها الاخوه النخل الذي ينتج التمر والرطب هذه الشجره شجره مباركه يقول ابن عمر رضي الله عنهما بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس اذ اتي بجمار نخله الذي يسمونه الناس الشحم الذين الذي يكون في قلب النخله اتي بجمار نخله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من الشجر لما بركته كبركه المسلم يعني النخله والحديث في البخاري وله روايات كثيره جدا والحديث عن النخل ايها الاخوه حديث يعني حديث ذو شؤون التمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع اهله ويقول صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه لا طعام فيه فالتمر مبارك لانه من شجره مباركه ايها الاخوه الكرام البركه تطلب ايضا بسبب بعض الاحوال والخصال مثل الاجتماع على الطعام هذا من اسباب البركه احسن من ان كل ان ياكل كل انسان لوحده اذا اجتمعوا على الطعام فهو اكثر بركه الاكل من جوانب الصحن ايضا من اسباب البركه ولا ياكل الانسان من وسطه لعق الاصابع ايضا اثناء الاكل لمن ياكل بيده هذا من السنه وبعض الناس اليوم يستقذر هذه القضيه وهي في الحقيقه يعني للانسان ان يختار ان ياكل بالملعقه لا باس لكن لا يستقذر هذا الامر ابدا لان اصابعك في كثير من الاحيان انظف من الملعقه وما يدرك كيف نظفت الملعقه خاصه في بعض المطاعم ايها الاخوه النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل بيده وكان يلعق اصابعه عليه الصلاه والسلام وهكذا اصحابه رضي الله عنهم لا باس ان ياكل الانسان بالملعقه لا حرج ابدا لكن نقول ايها الاخوه من اراد البركه فعليه ايضا اذا اكل بيده ان يلعق اصابعه ولا يترك في يده اثرا بعد الطعام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الاحاديث قال اجتمعوا على طعامكم وذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه وقال صلى الله عليه وسلم البركه تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تاكلوا من وسطه وقال صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليلعق اصابعه فانه لا يدري في اي ايته ايتهن البركه وهذه احاديث كلها صحيحه من اسباب البركه ايها الاخوه الصدق في المعامله الانسان الذي يصدق في تعامله مع الاخرين حري ان تحل عليه البركه من الله عز وجل فقد ثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبيا بورك لهما في بيعهما بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما ولذلك أيها الإخوة بعض الناس يتاجر في تجارة معينة ويكثر من الحلف الكاذب ويدلس ومع أنه يبيع ربما في السنة بملايين إلا أنه لا يجني شيئا والسبب هو أن الله عز وجل يمحق البركة منه وهذا مجرب في بعض أنواع التجارات ومن ذلك يا عباد الله أن يسمي الإنسان في شأنه كله يقول بسم الله اذا اكل اذا شرب اذا اخذ شيئا اذا خرج اذا ركب كلمه بسم الله لها اثر عظيم جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه وقد ورد في التسميه اشياء كثيره جدا تحتاج الى خطبه خاصه حتى الانسان ايها الاخوه اذا يعني وضع ثيابه اذا خلع ثيابه عليه ان يسمي قد ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله بعض الناس الآن يخلع ملابسه لا يذكر اسم الله ومعلوم أن الجن والشياطين يروننا قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه هذا في القرآن فالإنسان إذا قال بسم الله فالإنسان إذا قال بسم الله جعل بينه وبين هؤلاء حاجزا وسترا باذن الله عز وجل ومن اعظم اسباب حلول البركه ايها الاخوه الاكثار من شكر الله عز وجل قال الله تعالى لئن شكرتم لازيدنكم والبركه هي الزياده نسال الله تعالى ان يبارك لنا ولكم في كل شيء انه على كل شيء قدير صلى الله وسلم على نبينا محمد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 في كثير من الاحيان لا يعرف الانسان كيف سيقدم عليه واباؤنا واجدادنا يكررون كلمه الزواج قسمه ونصيب صحيح كان الناس في السابق الانسان اذا ذكر له بنت وربما ابوه وامه لا يستشيرانه والرجل يتوكل على الله ويقدم حتى الرؤيه لا يراها ولا يعرف عنها اي شيء الا انها بنت فلان فيقدمون ويبارك الله لهم عاشوا سنين وعشرات السنين وانالوا من البركه والخير شيئا عظيما لان النوايا طيبه هي يا اخوه اليوم الحمد لله من السنه ان يرى الخاطب مخطوبته لكن هل يكتفون بذلك اسئله ومكالمات وكثيرا من هذه الاشياء ليس مشروعا بل هو محرم تحصل أحيانا مغازلات بين الخطيب وخطيبته بحجة أنها خطيبته وهذا خطأ ولا أقول يراها بل يشبع من رؤيتها ثم بعد ذلك إذا تزوج ما تلبث إلا وتسمع أنه ما قد انفصل في كثير من الأحيان السبب أيها الإخوة هو أن البركة قلت في قضايا الزواج والزواج بالذات له سر مع البركة عن أبي هريرة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان أي إذا تزوج قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك ما في خير والله يا أخوة هذه العبارة في بعض الزواجات يهنأ الزوج اكثر من 200 و300 و500 شخص ما تسمع هذه العبارات الا من قله واكثرهم يقولون عبارات هي ليست محرمه في بعض الاحيان وفيها ادعيه لكن هذا الدعاء بالذات اسال الله له البركه هو الان مقدم على حياه جديده سيعيش مع امراه ما عاش معها في السابق وستكون اقرب الناس اليه فهو مقدم على مشروع عظيم فادعوا له بالبركة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم ما في خير بعض الناس الآن مع الأسف يقول بالرفاء والبنين مع أن هذا حرام حرام لأنه من عمل الجاهلية وفيه نهي لكن مع الأسف ثقافة الأفلام وثقافة الفنون وثقافة الصحف يأخذها بعض المسلمين دون تمحيص علينا أيها الأخوة أن نعتز بشخصيتنا الإسلامية وان نحافظ على هويتنا بمثل هذه الاشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اياها ويعلم امته عليه الصلاه والسلام يقول عليه الصلاه والسلام اعظم النساء بركه من باور الناس يظن ان ان المراه اذا كثر مالها اذا كانت نسيبه تنتسب الى قبيله اذا كانت كذا وكذا ابدا اعظم النساء بركه ايسرهن ماونه حديث صحيح في المسند وغيره كلما قل صداقها كلما زادت بركتها وهذا والله الذي لا اله غيره مجرب بعض الناس يتفاخرون ان ولدهم دفع كذا وكذا لفلان ومع الاسف لا يفرحون ولا ايام حتى ينتهي الزواج بالإخفاق أيها الإخوة قلة صرف المال في الزواج من أسباب البركة الذين يقيمون الزواجات ويصرفون عليها مئات الآلاف قيمة الحلويات أحياناً مئة ألف ومئات ألف فقط ما هذا أيها الإخوة لماذا يقول أنعم الله عليك حتى لو أنعم الله عليك هل تنفق هذا المال في مثل هذه السفاهات بعض الناس يشتري الورود والزهور بعشرات الآلاف ايها الاخوه هذا حتى لو لم يحصل الاخفاق وسار الرجل مع زوجته في حياه موفقه لكن ايضا اين اين اين ذهب اين سيذهب الانسان حين يساله الله عز وجل عن هذه الاموال فيما انفقت ونحن جميعا سنسال ايها الاخو عن اموالنا كيف اكتسبناها وكيف ايضا وفيما انفقناها اذا دخل ايها الانسان رب الاسره داره يشرع له ايضا السلام اذا دخل البيت هذا من اسباب رجاء البركه يقول إن انس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم تكن بركه عليك وعلى اهل بيتك ايها الاخوه الكرام الاشياء التي تذهب البركه كثيره جدا لكن من اعظمها ومن اهمها المعاصي والذنوب قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم الحذر الحذر أيها الإخوة من أن نتساهل بإمهال الله بعض الناس يقول لنا لي عشرين لي, لي, لي سنوات وأنا في هذه المعصية والحمد لله ما رأيت من ربي إلا خيرا هذا إمهال لا تغتر بإمهال الله عز وجل لك الله عز وجل قد يعطي العبد يعطيه ويعطيه يستدرجه سبحانه وتعالى ولكن ماذا بعد ذلك كلنا ايها الاخوه الى الله صائرون فنحسن خاتمتنا العاقل هو من يبحث عن حسن الخاتمه من اسباب ايها الاخوه ذهاب البركه البخل البخل داء خسيس البخيل مكروه مذموم لا يحبه الناس حتى لو جاملوه الحرص الطمع الرغبه في الدنيا القبض على هذا المال والعياذ بالله البخل من اخص الصفات جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا المال خضره حلوه فمن اخذه بسخاوه نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي ياكل ولا يشبع والحديث في الصحيحين ايها الاخوه الكرام المعاصي لها تاثير عظيم في محق البركه في المال والعمر والعلم والعمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ومن ايها الاخوه اكبر اسباب محق البركه الربا الربا قال الله تعالى يمحق الله الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات وانظر الان ماذا يحصل في اوروبا قصة ديون اوروبا التي اشغلت العالم واشغلت واشغلت الاخبار وقبلها امريكا والقادم سيكون اعظم وستذكرون كلامي باذن الله عز وجل السبب ايها الاخوه هو الربا الربا ايها الاخوه ممحق للبركه قضيه معنويه هذه أثارها في الدنيا ما ترون وتسمعون من هذه الديون التي أرقامها فلكية اليوم على أمريكا وعلى أوروبا إفلاس دول اليوم تسمع إفلاس دول البطالة في أسبانيا وأسبانيا دولة متقدمة وثالث دولة في رابع دولة في الاتحاد الأوروبي في حجم الاقتصاد بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا اقتصاد أسبانيا يفوق اقتصاد الدول العربية مجتمعة مجتمعة يفوقها اقتصاد أسبانيا فقط الآن البطالة زادت على عشرين بالمئة تصوروا أيها الأخوة في أسبانيا يهاجرون الآن الشباب من أسبانيا يبحثون عن عمل ينامون في الشوارع مع أن عندهم كان من الخيرات الشيء العظيم السبب أن الله عز وجل يمحق البركة بسبب الربا الاقتصاد الغربي اليوم قائم على الربا كله مع الأسف الشديد وهذه هي النتيجة ايها الاخوه الكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال وفي حديث اخر ما نقص مال من صدقه الصدقه تنمي المال وتبارك المال وهذه المساله ايها الاخوه ايها الاخوه الكرام ما يتعلق بالبركه في الحقيقه ما حذفته وتركته اكثر مما ذكرته ولما جمعت ماده هذه الخطب استمع لدي شيء كثير عن البركه لا يكفيه في الحقيقه ولا حتى 10 خطب لكن لاننا لا نريد الاطاله على الاخوه ولا الاستمرار في موضوع واحد حاولت قدر الامكان ان اختصر وان اذكر بعض الاشياء المتعلقه بهذه القضيه الكبيره وهي قضيه البركه اسال الله تبارك وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يبارك لنا في اعمالنا واعمارنا ايها الاخوه الكرام في اخر السنه الهجريه وقد يكون هذا اليوم اخر يوم فيها بعض الناس صار عندهم عاده بارسال الرسائل واذا راى صاحبه ايضا يقول له كل عام وانت بخير وبعضهم يهنئ يهنئ بالسنه الجديده انا لا ادري يعني التهنئه بماذا اذا ترى زمنا مباركا فهمنا التهنئه لما تهنئ انسان بالعيد او مثلا برمضان هذا مفسر واضح لكن انتهى عام وجاء عام جديد ما الذي حصل ما في اي شيء في الشرع يدل على يعني انتقال يحصل بسببه البركه مثلا انتهى عام وبدا عام جديد بل مع الاسف هذا في الحقيقه تشبه بالنصارى والنصارى كما لا يخفى على الاخوه عندهم عيدان متواليان عيد الكريسماس وعيد راس السنه فلماذا نقلد النصارى لا داعي ابدا ايها الاخوه ان يقول احدنا لصاحبه كل عام وانت بخير هذا الامر لم يرد ولم يرد عن عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح مع انهم مثلنا يمر بهم السنه وتنتهي تاتي سنه اخرى ليس شيئا جديدا الذي استجد ايها الاخوه هو ثقافه الناس فهذا الامر ينبغي ايها الاخوه ان نتركه وان نعتز نعتز باتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم احرص يا اخي المسلم ان تكون متبعاً في كل شيء هذا الاتباع لك اجراً فيه ولك بركة باذن الله عز وجل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نسال الله تعالى ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اننا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين по-мое, Еласалатік у мене